Book 2 Na në të mbëdhjeta Tisha ta asher Tisha ta asher Na kujina Fil matbëg Fil matbëg هل لديك مطبخ جديد؟ شو فا ماذا تريد أن تطهي اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كاتوان ميكورنت أو مغاز؟ تطهي الطعام بالكهرباء أم بالغاز؟ تطبخ الطعام بالكهربائي أم بالغاز؟ هل ينبغي ان اقطع البصل؟ هل ينبغي ان اقطع البصله؟ اعطي قري بطاطت؟ هل البطاطس؟ Hal jen bagi an u ghasila s-salata? Ku jan gotat? Ajna l-akwab? Ku jan enat? Ajna hija s-suhun? Ajna adawatu t-tahaj? Ku ësht kompleti? أين الشوكات والملاعق والسكاكين أين الشوك والملاعق والسكاكين أكي حابس كناتش هل عندك فتاحة علب هل عندك تفتاحة علب أكي حابس شيشش A lërndaka fatahatu zujajjat? A lërndaka fatahatu zujajjat? A ke tapën djeruse? A lërndaka miftahus së dada? A lërndaka miftahus së dada? Do e gatuesh supën te kjo të njerja? في هذا القدر تطهي الحساء في هذا القدر دو اسكوچеш пешкун ن كت تIGAN هل تقلي السمكه بهذه القلايه هل تقلي السمكه في هذه المقلاة دو يبيكش بيريمت تكي جريل هل تشوي هل تشوي الخضاره على هذه الشوايه؟ و نشتروي طاولينن ساقوم باعداد المائده ساقوم باعداد المائده كتو يان فيكات بيرونت و ها هي السكاكين والشوكات والملاعق ها هي السكاكين والشوك والملاعق كدو يان غوطت بياتت وبيتتت ها هي الأكواب والأطباق وفوط السفرة ها هي الأكواب والأطباق وفوط السفرة